حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله عاوز الدرس نشتهرج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الحمد لله من خلق الحمد لله الذي نفسه الحمد لله الذي نزل كتاب الحمد لله الذي نزل كتاب الحمد لله على كل شيء الحمد لله كل شيء اللهم صل على محمد وعلى محمد إن كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محمد وعلى ال محمد كما باركت على من المعاني المهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نتذكرها دائما أمر الآخرة ربنا سبحانه وتعالى جعل أمر الآخرة من أكبر القيم الشرعية وهتجد القرآن مليء جدا مليء كثير يعني, يعني آيات كثيرة من كتاب الله تتكلم على الدار الآخرة أكثر صور القرآن تتكلم على الدار الآخرة أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة والنار. ثلاثة عشر سنة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوية يعني ثلاثة عشر من تلاتة وعشرين يعني أكثر من خمسين من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بتتكلم عن الجنة والنار. الصحابة من أول يوم لآخر يوم بسمعوا الجنة والنار. أكثر مجادلة أهل ال كانت عن الجنة والنار إما بعدم تصديق الجنة والنار. أو بشوهات حول الجنة والنار والبعث والسواب والعقاب القرآن لا تكتج صفحة فيها في كتاب الله لا تتكلم عن الجنة والنار في سور كثيرة في القرآن تتكلم عن الجنة والنار بالاسم يعني اسم الصورة كده زي الحشر زي الغاشية زي اسم الصورة عن الجنة أو مشهد من مشاهد الجنة القارعة التكوير النبأ سورة بتت بتسمى اسمها عن الجنة هنا الواقعة سورة على بعضها بتتكلم عن الجنة هنا بتكلم على الدار الأخير والدو الأخير ومن زباعسة ومن موت الإنسان اللي هي يقيامته هو إلى قيام الساعة اللي يقيامة إليه اليوم الأخير في عمر الأرض يعني يا إما واحد نفسه هو قيامته قامت يا إما إيه يا إما الأرض نفسها القيامة قامت على الجميع فربنا سبحانه وتعالى جعل هذا من القيم التي ينبغي أن يتذكرها جميع المسلمين في كل وقت من القيم التي ينبغي أن يتذكرها جميع المسلمين في كل وقت يعني الناس تعيش بذا وكلما الناس بهمتها بتضعف وكلما بتشعر أن, إن تتكلب عليها الهموم والمشاغل لما تذكر الجنة والنار يرجع تاني يزبط البصلة يرجع تاني يفكر في الحقائق هذه حقائق الحياة ودية النقطة اللي الإنسان بيتصبر بها يعني إن شاء الله نحاول نعمل سلسلة عن بشريات الوحي إن شاء الله يعني. أن أنت تتصبر بها تتصبر بالجنة تتصبر بالثواب تتصبر بالدار الأخيرة إنه كل ما أنت بتلاقي ما تلاقي في في سبيل الله كل ما أنت بتتعب كل ما أنت بتضعف كل ما أنت كل ما أنت بتحس إن ااا فيحصل عندك فتور كل ما بتحس إن فيه عوائق إنك أنت تقرب ربنا سبحانه وتعالى وكل ما أنت يحصل لك أي بلاء في الدنيا بتقوله بتقول إنا لله وإنا إليه رجعون الذين إذا صلوا المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فانقلبوا بنعمة من الله وفضل من المسلس المسوء إن, إن, إن الإنسان بيتذكر الرجوع بيتذكر دار الأخيرة لما تحصل له أي مصيبة يقول خلاص أنا لله وأنا راجع إلى الله وربنا سبحانه وتعالى ذكر الناس كثيرا بهذا المعنى وأن إلى ربك الرجع وأن إلى ربك المنتهى أن, إن, أن الكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى في الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا فيه بيتأذوا واشتد عليهم الإزاء من قبل المشركين لأنهم أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم والمشيكين معجبهمش الكلام فقرروا أنهم يؤذوهم إزاء شديد وواحد اتأتل وواحد تعذب وواحد عملوا عليه حصار اقتصادي واحدة اتطلعت بسبب انها تابعة للنبي صلى الله عليه وسلم منت النبي صلى الله عليه وسلم اتطلعت بسبب دوت حصل حصار اقتصادي وحصار سياسي وحصار اجتماعي لكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة صعبة جدا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وربنا سبحانه وتعالى خاطب الجميع بالكتاب خاطب الجميع بالكرآن يعني هذا الكرآن العظيم وأنه في أم الكتاب لدينا العلي حكيم هذا الكتاب الذي هو أفضل ما تكلم الله سبحانه وتعالى به في حق البشر يعني أفضل من من التوراة وأفضل من الإنجيل الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابه مثانية تكشف عن وجود الذين أخشى أن أقبلهم أفضل الكتب أفضل الكتب السماوية أفضل ما تكلم الله سبحانه وتعالى به في حق أفضل رسالة من السماء إلى الأرض أعظم رسالة من السماء إلى الأرض هذا الكتاب إنه في أم الكتاب لدينا في اللوح المحفوظ لعلي حكيم يعني كتاب له مكان وقدر عند الله سبحانه وتعالى ما فيش حرف في القرآن إلا وفيه حكمة وإلا ويحل مشاكل البشر ربنا سبحانه على ضربة في القرآن للناس من كل مثل يعني أيا كان انت عمرك إيه أيا كان تجربتك إيه أيا كان انت مرحلتك إيه أيا كان البلاء اللي أنت بتقابله أنت تجل لك مثل في الكتاب الله أنت بس تدور انت ابحث لكن انت ايا أن كانت مشكلتك فين لك حل في كتاب الله ايا كان البلاء فين ربنا سبحانه وتعالى اشار الى بلائك والى كيفية الخروج منه في هذا الكتاب الليه العلي الحكيم الصورة من الصور العظيمة اللي نزلت في كتاب الله صورة التكاثر صورة الهاكم التكاثر يعني واحد يتلهى بشيء حاجة انسان انشغل بيها عن شيء مهم فيقولوا هو تشغل تشغل بحاجة واحد عنده بتحان سنوية عامة مثلا وقاعد يلعب بلاي ستيشن فأبو بيقول له يا ابني اوم زاكر فقال له اصلا انا مش لها حاجة اعملها فتقول له مش لها حاجة يقول لك مش اصلا انا فاضي ما عنديش ما عنديش مهمات فهنا الناس اللي حواليه كلهم بتقول له يا ابني مش هو انت عندك بتحان بكرة اللي انت بتعونه ده اسمه لهو انت تتلهى بشيء عم هو اهم عنه او هو اهم منه أنت تتلهى بشيء عما هو أهم منه أنت تتلهى بشيء مش المفروض تتلهى به فيقول لما الإنسان ينشغل بشيء عن شيء فالحاجة اللي هو انشغل بها إذا كانت أقل أهمية يعتبر أن هذا لهاه عما هو أهم لهاه. ربنا سبحانه وتعالى عتب على الناس الذين انشغلت أفكارهم وعقولهم ونفوسهم عن زك الدار الأخيرة وعن تدبر وعن اليقين في الدار الأخيرة حتى أنهم انشغلوا عن التعلم أصبحوا جهلاء وكلمة الجهل والعلم مسألة نسبية يعني ممكن إنسان يكون عالم في مسألة وجاهل في مسألة أخرى ربنا سحاق قال يعلمون ظاهرة من الحياة الدنيا هم عن الأخيرة هم غافلون إنه هو ممكن يكون عالم في أي مسألة من مسائل الحياة لكنه غافل عن أمر الأخيرة جاهل هذا الجهل بالدار الأخيرة جهل مزموم عند الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان له مكانه في وسط البشر ربنا عتب على من غفل وتلهى عن ذكر الدار الأخيرة وفهم الدار الأخيرة واليقين في الدار الأخيرة فأنزل هذه السورة قال ألهاكم التكاثر إيه اللي الناس أنها تذكر الله سبحانه وتعالى وتعبد الله سبحانه وتعالى وتخاف من عقاب الله سبحانه وتعالى اللي قالها الناس أنها ترجو بسواب الله سبحانه وتعالى اللي قالها الناس أن هم يفعلوا ذلك التكاثر تكاثر ده اللي هو يعني واحد يجيب عيال كتير لا هنا مش المقصود بي التكاثر من معنى كثرة العيال وإن كان ده معنى ضمني إنما هنا التكاثر التكاثر في أمر يشغل عن الآخرة يعني هل التكاثر هنا مزموم ولا محمود؟ لا مزموم ليه؟ لأن ربنا قال ده له عارفين إي إي إي إي لما لما واحد ينشغل بشيء عن شيء أهم يقوله دا بيلهيع عما هو أهم ربنا بيقول أما من استغنى فأنت له تصدر وما عليك إلا يزكى أما من جاءك قال عبسه وتولى ينجى الأعمى ومديك لعله يذكى فتنفعه ذكر أما من استغنى فأنت له تصدر وما عليك إلا يزكى أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه فسم دعوة كبار القوم وترك من جاء يسعى تلهي مع أن هذا أمر دعوي لكنه تلهي يعني, إيه؟ يعني ترك انشغال بشيء أقل أهمية في مقابلة تضيع شيء أعظم أهمية عند الله سبحانه وتعالى ربنا قال إنما إعلامه أن إنما الحياة الدنيا لعب وله لعب حاجة بتضيع فيها الأوقات لكن له لا دي حاجة بتشغلك عما هو أهم وزينة وتفاخر بينكم أن الناس مجغولة بالزينة مجغولة بالزخارف ويسورة اسمها سورة الزخرف إن شاء الله اللي لعلنا فيها مجلس إن شاء الله مجغول بزينة الدنيا مشغول بالتفاخر أنه هو فلان يفخر على فلان يعني يتكبر على فلان يعني يبقى له مكانة عند فلان بشيء من أمور الدنيا هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألهاكم التكاثر في معرض العتاب ربنا بيعتب على الناس سواء الخطاب للمؤمنين أو الخطاب للمشركين لو الخطاب للمؤمنين أنكم انشغلتم بالتكاثر أنها قيل أنها نزلت في مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفاخر بعضهم على بعض فقال نحن أكثر منكم عددا قال له أنا عندي عدد قبيلة بتاعتي أكبر من قبيلة بتاعتكم قولي لأنها نزلت في بني حارسة أو بني سهم وبني عبد مناف أي كان نزلت في قبيلة قبيلتين إما في مكة أو في المدينة إن هم تفاخر بعضهم على بعض قال له انتم عددكم كم واحد يعني قال له احنا عددنا ايه احنا عددنا عدد قد كذا قال له ده احنا عددنا اكتر قد كذا حتى ذهب بعضهم الى المقابر يعد الاموات واحد راح المقبره المقبره ده مكان الخوف المقبره ده مكان الهلع كان عثمان ينظر الى القبر ويقول هذا اول منازل الاخره عثمان شنع فنده رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان عثمان قال يا مضيع عثمان ما فعل بعد اليوم عثمان النبي عثمان قال في الجنه وصلنا عفان ده يقول له مكانه عند في الدين يعني له مكانة عالية في الدين مش واحد عادي واحد من عشرة من بالشريين بالجنة دا عثمان بن عفان ده اتسمع صلّى قال من حفر بئر رومة فهو في الجنة او ما ض قال ما ما عثمان ما فعل بعد اليوم النبي عليه الصلاة وبرع يده يبايع مكانه قال وهذه يد عثمان لما بعثه لما بعث عثمان في مهمة في غزو البدو وعثمان في الحديبية لما غيب الصحابة بياء على الموت عثمان يبدع فن يعني أنت بتتكلم في, في في رجل له مكانة كبيرة في وسط أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عثمان كان ينزل إلى القبو ويقول هذا أول منازل آخرة ويبكي بكاء شديد في معنى من معاني دخل جوه عثمان هو يرى شيء لا نراه إيه؟ هذا علم اليقين إن في فقل أن أنا عندي علم وفقل أن أنا عندي يقين عندي يقين في الشيء يعني اللي هو واحد عنده يقين في الموت عنده يقين في الحساب والجزاء عنده يقين في الوقوف بين يدي الله هو مش عائف أنه يفعلين ربنا هو متيقن من ذلك وده أنا عكس على أفعاله هؤلاء الذين شغلوا بالتكاثر حتى انهم زاروا المقابر شغلا ودي نقطة مهمة يا جماعة ان انسان لما بيكون زهنه مشغول بحاجة ما عادش بيشوف اي حاجة تانية ما عادش بيشوف الموعظة يقولوا كافية المساس تفقد الاحساس والشغل بالشيء يولي عن غيره يعني انت لو مشغول بحاجة تخيلوا كده واحد مشغول بالفلوس فداخل جوه المقبرة مش عشان يتطعز انما عشان يبيع المقبرة فما عدش بيشوف الاموات على انهم اموات وان دي النهاية وان هو في لحظة باللحظاتها هتحط انما بقى بيدخل عشان يشوف ديب كام وديب كام بقى اكبر موقف من مواقف الموعظة والعبرة يقولوا كفى بالمغ... بالموت واعظة يعني لو انت ما اتطعزتش بالموت واعظك بعد كده بايه واحد ابوه ميت هو في وسط المقبرة بيشرب سجارة وقعد يهزر هو أنا هوعزك إيه هجيب لك مين هوعزك كفى بالموت هوعزها إن هنا إن الإنسان لما بيشغل بالشيء ينسى أكبر موقف المواقف الموعزة هو راح يعمل فيه إيه ربنا بيقول ألهاكم التكافر حتى زرتوا من مقابر قيل زرتوا من مقابر معناها أنهم زروا المقابر ليتكاثروا والتكاثر هنا التكاثر فيما يشغل عن الأخيرا أن التكاثر في الطاعات مش مزموم ولا حاجة يعني لو أنه نحن واحد مهتم إن هو يكثر من الصلاة ويكثر من قيام الليل ويكثر من قرات القيام أنه ده مزموم؟ لا ده محمول ممضوع عند الله سبحانه وتعالى وما نقل التكاثر المزوم، التكاثر في الأموال والأولاد التكاثر في الناس تتفاخر بعضها على بعض التكاسك في المناصب، التكاسك في الأشياء التي يرتفع بها الناس بعضهم على بعض، تكاسك في الأعداد إن إن دول قالوا هؤلاء تفاخروا على الآخرين بالعدد قالوا إحنا تبعا أعرفش إحنا مين داحنا عندنا وعندنا وعندنا وعندنا قالوا طبعا كمان عندنا وعندنا وعندنا وعندنا قالوا إحنا بقى إنت بقى إحنا الناس اللي عندنا م متفونه عاملين واحد عندنا متفون انت بتعرفش كم واحد عندنا انت تعرف المقابر بتعرف شكله عامل ازاي حتى زاروا المقابر قال قيلة حتى زارتوا المقابر اي لزيادة التفاخر والتكاثر وهذا يشغل عن الاخرة او قيله انهم حتى زارتوا المقابر لحد ما مات فضل مشغول بحاجة في دماغه لهاته تماما عن ذكر الاخرة عارفين الراجل اللي دخل الشغلانه الشغلانة عنده عشرين سنة طلع منها منه هو عنده ستين سنة لحد ما مات وهو لسه بيفكر هيعمل وهيعمل وهيعمل وفجأة لقى القبر امامه مات وهو مشغول بحاجات نسي تماما يفكر في الاخره نسي تماما يفكر في العقد على الله نسي تماما يفكر في الميزان والصراط نسي اتشغل حياته مشغول من كذا لكذا لكذا من شغل لشغل لشغل شغل شغله باشياء وربما تكون مباحات وبما تكون حرام وربما تكون فيها بعض الحلال لكنه شغله عما هو أهم قال حتى زوجته مقابل قيل حتى زوجته المقابر لزيادة التفاخر وهنا وقفة ان الإنسان ممكن يكون في أكثر المواقف التعازن أكثر المواقف اللي ممكن الإنسان ممكن يطعز فيها وهو قلبه مشغول فبالتالي لا يطعز مش شايف ليه مش شايف لأنه مشغول لان هو نسي عارفين اللي اللي مشغول بالامتحان وجاله كورونا وهيموت ويقول لك الامتحان يا ابني انت مش شايف يا ابني امتحان ايه انت هتموت انت في اللحظات الاخيره هو شغله تماما عن لقاء الله شغله تماما على الدار الاخره شغله تماما على الثواب والعقاب شغله تماما عن ما يلقى به الله سبحانه وتعالى شغل اتلها قال حتى زوته المقوي قيل يعني زوئهم المقابر يعني أنهم زوا المقابر للتفاخر ودي مصيبة ان المكان للناس إن قال قال كنت قد نهيتكم عن زيارة الكبور ألا فزوروها ب فإنها تذكركم الأخيرة آلاف فزوروها فإنها تذكركم الأخيرة إن بعضهم بيقول اللي وح المقبرة راح يتذكر فتخيلوا إن واحد راح راح المقبرة بدل ما يتذكر راح يعمل إيه راح يعد الناس اللي موجودين عشان يتفاخر بهم تخيلوا كده لما تمر على ديار المعذبين يعني قوم سمود أو قوم صالح أو قوم فرعون لما تمر على أسر الفرعنة لما تروح عند أسر من أسر الفرعنة تشوف عظمة ربنا سبحانه وتعالى وتشوف أن كيف أن الله أهلك هؤلاء ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرمذات العمادة التي لم يخلق بثلاثة في البلاد وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعونة الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد بدل ما ترى عند أثر الفرعنة وتتطاعز وتقول كيف أن هذا كان يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري وهذه الأنهار تجري من تحتي وفي الأخي كيف أهلكه الله إنك تخاف اللي هو أن أبعصان قال لا تمروا إيه لو أنتم باكين واحد راح عند الأسهار ويتصور ويرقص ويمسك البداع أنت بتعمل إيه؟ عارف لما تشغل بنفسه شغل حتى نسية نسي تماما أنت راح فين؟ ان الناس راحت لحد المقبرة راحت لمكان الهلاك راحت لمكان العذاب رايح لمكان السواب والعقاب رايح لمكان الآخرة اللي هو عارف دي النهاية لما بتشوف النهاية بتفكر في البداية دايما لما بتطلع في الامتحان وتشوف نتيجة الامتحانات بدايما بتقول ايه لا أنا عايز أساكر بقى العاقل الذي ينظر في العواقب دايما يقوله وهذا ايه كلما زاد عقل الانسان كلما نظر فيه عواقب الأمور يعني بيعرف يفكر ايه للي جاي بيعنده نظرة نوع مستقبلية في ناس ما بتفكرش في المستقبل تماما ما بتفكرش لتحت ايه تحتاج يعني هو بيشوف بس اللي هو بيعمله لوقتي بس أي حاجة بعد كده أي كلام بيتقال وأي موقف بيتعمل وأي هو أما حاجة إيه إنه هو بسعيد لوقتي وفي ناس بتفكر في في العواقب بزيادة قوي اللي هو بيفكر في ما بعد بعد بعد بعد البعد يعني إيه يعني اللي هو ما, ما مش عارف يعني إيه, يعني إيه بيعقد نفسه يعني والعاقل بيفكر في عواقب الأمور على قدر يفكر ان إن, إن إما إلى جنة وإما إلى نار عليك أن تستعد علينا أن نستعد هنا ربنا سبحانه على عتب على الناس الذين شغلوا بالتكاثر شغلوا بالمفاخرة شغلوا في فرق جماعة أن أنا بستكسر عشان أن أنا أفخر وفرق أن أنا بستكسر عشان أستكسر اللي هو تقول له يا ابني أنت لو كانت فلوس لو كانت فلوس أنت وأهلك يعني واحد عنده مال ملايين مئات الملايين وتلاقيه قاعد مشغول انه يكترها اكتر تقول له يا ابني انت لو قعدت تاكل انت فلوس انت واهلك من هنا لحد ما تموتوا مش تاكل فلو مش تاكل الاكل اللي بفلوس لا لا تاكل الفلوس نفسها يعني اتقاصوا الفلوس تاكلوها كده فلوسكم مش تخلص لكنه مشغول بالتكاثر لو انا ابن ادم وادي من ذهب وادي تخيلوا وادي بين جبالين ذهب هو يقول ان هو ايه يكون أكثر لو أن يكون تمنى لأنه واديان ولو كان له واديان يتمنى يكون يكون ثلاثة ولا يملأ عينه من آدم إلا التراب إلا لما يموت ويدخل في عينه التراب ويددود يكله هنا بقى عينه تتملأ لأنه دايما يبص على الحاجة اللي مش في إيض دايما يقول لك طب ما أنا عندي ملايين فران عنده فلان عنده أكتر مني طبعًا تبني ربنا بيت كويس وربنا جسك دب كويس وعندك سيارة وعندك بيت وعندك زوجة يقول لك ترى فلان عنده زوجتين وفلان عنده بيتين وفلان عنده سياتين تب تب فل... جبت البتين والزوجتين والسياتين تعمله يقول لك ترى فلان عنده وشمعنا فلان يبص ل... ربنا بيقول شغلكم التكاثر حتى زوجته المقابل أي حتى جاءكم الأجل فجأة وأنتم مشغولون بالتكاثر. او حتى زوجته المقابر حتى انكم لم تعودوا تتعزوا باماكن الموعظه ولا حتى بالنهايات اللي هو نار وجنه وموت وخوف وحساب وثواب ونعيم ولا في دماغه اصلا هو بقى التكاسل لأجل التكاسل عارف اللي هو واحده تقول لها يا بنتي انت بتعملي ايه في حياتك تقول لك والله انا بحق ذاتي طب يا بنتي جاي لك عريس لا انا بحق ذاتي طب يا بنتي تعيشي اصل انا بحق... يا بنتي بتعملي ايه في حياتك ولا ذات اللي هو ضياع الضياع عارفين اللي هو انهاكم التكاثر اللي هو طب انت حققت ذاتك طب انت حققتي ذاتك طب انت وصلت للحاجة اللي انت عايزها طب انت اطمنت طب انت رضيت طب انت فرحت انهاكم التكاثر حتى ان هو شغل حتى عن ان يتمتع هو بما حصل يعني حصل فلوس ومش عارف يتمتع بيها حصل منصب ومش عارف يستفيد بيه حصل علاقات ومش عارف يأنس بيها ولا يفرح بيها ولا يفرحها ألهاكم التكاثر حتى زورتم المقابر يعني لا عرف يعيش دين حلو يدخل به جنة ولا عرف يستمتع في الدنيا رب إيه, بقى؟ إيه المعيشة يعني إيه المعيشة إن لم يكن فيها واحد يستمتع بما يفعل أو واحد إيه؟ يرجو الدار الأخيرة ايه بقى التاني؟ بتعذب نفسك ليه؟ مضيع نفسك ليه؟ في نفسك ليه؟ كده وخلاص قصة الناس ماشية كده قال الهاكم التكاثر حتى ازوتوا المقابر قال كلا سوف تعلمون هذا يعني ربنا سبحانه و تعالى عتب على الجهل عتب على الجهل بالدار الأخيرة قال انت عليك انك تتعلم وستندم على تلكك هذا العلم العلم عن الدار الأخيرة العلم بالله والعلم بثواب الله وعقابه قال كلا سوف تعلمون قيل أن هذا خاص بالأولى ثم قال كلا سوف تعلمون قيل أن هذا, هذا الأولى خاص بما سبقها والثانية خاصة بما بعدها يعني كلا سوف تعلمون أي أن الله سبحانه وتعالى عتب على هؤلاء الذين لم يتعلموا عن الدار الآخرة وشغلوا بالتكاسل. ثم قال كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين عتب على من ترك علم اليقين فكان الأول اعتب على التكافر والثاني اعتب على ترك علم اليقين علم اليقين إنك أنت تبقى عندك علم حنظرة بيقول نكون عند النبي فكأننا نرى الجنة والنار رأي العين أو باقي الصديق من أول يوم لآخر يوم هو جالس يسمع مجلس الدار الأخيرة لما حنزلة بيقول له أنا أكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكاني كأني أذى الجنة والنار ضائع العين فإذا ذهبت وعافست الزجاجات والضيعات ذهب عني ما أجد نافق حنزلة قال أبو بكر والله إني لأجد ما تجد والحديث والحديثة يخليك توقف وعفة هو أبو بكر الصديق لسه بيحضر دايس الجنة والنار شاباك الصديق ده بقى أبو من علماء الصحابة لانت النهاردة لابتكارك كتابين لك يا لسه اسمع جنة ونار يا عمان عايز حاجة بقى تكون عالية كده هو بكر الصديق بعد عشرين سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لسه بيانز وهو لسه رايح يسمع دايس الجنة والنار كانها غاية العين والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه لحد آخر لحظات عمري وهو يسمع عن الجنة والنار ينزل الوحي بقيات الجنة والنار وكبار الصحابة بيسمعوا عن الجنة والنار عمر بن الخطاب يسمع آيات السواب والعقاب الدار الأخيرة فيبكي بكاء شديدا يقول أن عمر من كثرة البكاء كان في خده أخدود من الدموع كأنما حفر في وجهه أخدود من الدموع يعني تشوفوا دايما عنده دمعته قريبة كثير الدمع أو بكر الصديق يقف يصلي كثير الدماء يقولوا كان أبو بكر رجل أسيف يعني كل ما ما يصلي قلبه رقيق أو بكر الصديق لما كان يذكر أمام الجنة والنار أو بكر كان بيقف يصلي في مكة ولم ينزل في مكة إلا المفصل فيه ذكر الجنة والنار كان النساء والأطفال بيسلموا بيسلموا على إيه؟ على شدة تأثر الصديق بالقرآن قال كل سوف تعلمون ثم كل سوف تعلمون ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن هذا الذي غفل عن هذا العلم فإنه سيتعلم هذا العلم يقينا لكنه سيتعلمه حين لا ينفع العلم وحين لا ينفع العمل فعتب على الجهل وزم الجهل بالجنة والنار اني مش هينفع ان احنا ما يبقاش عندنا معلومات عن الجنة والنار مش هينفع ان احنا ما يكون علمنا بالجنة والنار علم غير يقيني لا كيف تصبر كيف تصبر على اللقواء والإزاء؟ كيف تصبر على ترك الشهوات من غير انك تصبر نفسك بالجنة والنار انك تخاف تقول لا انا بعمل ده انا افر من عذاب الله قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ربنا بيقول لنبع صلى الله قل لهم كده قل لهم أنا خايف عن عذاب أنا بأعملش ده عشان أنا خايف وكيف يقول ذلك أن لم يكن عنده عنده علم يقيني بهذا قال كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم إن في حاجة يا جماعة في بصيرة المؤمن في مكاشفة المؤمن ان واحد علم ذلك فكأنه يراه زي ما محنظر يقول فكأنها رأي العين نترون الجحيم ويشوفها يشوفها بحقيقة يعني الجحيم قدامك كده على بعد خمسة متر لا هو كأنه يراها من شدة ايمانه بها من شدة يقينه فيها من شدة تأثوره بها من شدة تخيله للمشهد مشهد الجنة مشهد السواب مشهد العقاب مشهد الحساب مشهد ووقف في القبر وفي حد يقف على يمينه وحد يقف عن شماله مشهد الوقوف في نادر الله مشهد أخذ الملائكة مشهد الصراط هو يتخيل المشهد حتى أن أنه يراه كأنه يعيشه قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين يبقى مدح الله سبحانه وتعالى من تعلم العلم اليقيني حتى وصل إلى مرحلة أنه أصبح عنده بصيرة أن يقولوا أهل الإيمان لهم اختيارات مختلفة يرهب ببصيرة الإيمان إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم موقف الحديبية موقف من, من أكبر المواقف اللي تخليك تفكر أو بكر الصديق صديق الأمة وعمر بن خطاب فاروق الأمة وعمر بن خطاب رجل صاحب كرامات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان نبيا من بعد لكان عمر عمر محدث ملهم عمر اللي قال يا الجبل عمر صاحب كشف ده دوالي من أولياء الله صالحين وعمر في موقف الحديبية توقف وقال يا رسول الله ألست أنت رسول الله ألست رسول الله ألسنا على الحق أليس موتانا في الجنة وموتهم في النار نرسل يقول بلا بلا. قال فلما نعطى الدنيا في ديننا عمر كأنه الأمر بالنسبة له كان صعب على عقله قال له طب ما احنا قتلنا في ليه, ليه, ليه نصبر على هذه الشروط المخيفة في الحديبية فقال إني رسول الله ولست أعصي وهو ناصري أمر سب ونبع وقال أباه بك أليس هو رسول الله؟ قال نعم. قال ألسنا على الحق؟ أليس موتانا في الجنة وموتهم في النار؟ وباك يقول في قال قال يا هذا أيها الرجل هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فلزم غرسة موقف الصديق موقف ثبات موقف تسليم للشرع المكان اللي صلى الله عليه فيه أنا وراه مع أنه عمر موفق لكنه في هذا الموقف كان يحتاج إلى حسن الاتباع هو يقول أنا لقد فعلت في ذلك يعني في تكثير هذا الأمر أشياء كثيرة اللي وفق أو بقى الصديق لهذا الموقف هو هو سابق صدق سابق بصيرة في مواقف كتير هو اشتغل فيها على نفسه في الدين فلما جي في موقف الأزمة كان عنده بصيرة أهل الإيمان أنا عايزة لك أن المواقف كان صعبة جدا الموقف ده كان صعب جدا على جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له من حر محدش قام يعني يعني ده كان موقف محتاج إيمان عالي جدا. وفق فيه الصديق بصيرة لتجوين الجحيم رؤية رؤية مكاسفة رؤية ناتجة عن بصيرة بعلم يقيني واحد عنده علم وزاد يقينه وزاد وزاد وزاد حتى أنه أصبح يرى الأشياء على حقيقتها. ربنا بيقول ثم نتكونها عين اليقين عين اليقين يعني انت هتشوفوها هتشوفوها بقى يعني انت النهاردة لما ما ركزتش في حقائق الاخره مش معنى انك انت ما ركزتش انك انت مش هتعيش عارف اقول لك انا مش مذاكر تقول ما انت هتسقط يقول لك يا عم ما تخلقش يا ابني ما مش معنى ان انت ما ذاكرتش انك انت يعني يعني هتقعد ان هو تحكي لي قصص فيها خلاص يا ابني انت هتخش الامتحان وتسقط يعني سواء انت سواء انت بتتكلم هو النجاح له معايير. مش معنى كده في مش هتموت مش معنى في انك مش معنى في حسابك مش هتحاسب مش معنى انك ما في مش هتحاسب مش في الجنه والنار انك مش هيبقى مصيرك اما الى الجنه النار مش انك ما في الطاعه انك مش هتحاسب على الطاعة. مش معنا كده ما بتصليش انك مش هتسأل عن الصلاة قال ثم لتجونها عين اليقين فعتب الله سبحانه وتعالى أولا على أن ينشغل الإنسان بالتكاسل الناس بتتكاسل وتتفاخر وتتلهى بأشياء ليست مهمة وتترك ما هو أهم ما هو مستقبلك يا ابني مستقبلك حياتك جنتك ونارك مستقبلك يا أختي عارف أنت اللي هو إنما هو جنتك ونارك انظري أنت منه والله فكري في علاقتك بجوزك دي مش علاقة عادية ده جنتك أو نار ده مستقبلك ده خلود بلا موت إما في جنة وإما في نار اللي هو أنت مشغول إيه أهم من ده حفل لما يكون عندك مادة كبيرة قوي وعلى درجة و مادة خمس صفحات وعليها 1000 درجة وقاعد يزاكر في المادة الكبيرة قوي اللي يا ابني المادة الكبيرة لعلى درجة ديت يوم ما تنجح فيها تجيب اثنين يوم ما تجيه تطلع الاول فيها تجيب اثنين من اثنين في مادة يا ابني معاك عليها 1000 درجة هم خمس صفحات لو حصلت صفحتين لو حصل ثلاث صفحات انت هتنجح بالمادة دي مش بغيرها ركز في الاهم اللي هو انت مشغول احنا مشغولين عن الدارة الاخيرة بايه اصلنا مش هيحصل كذا وايه يعني ماش هيحصل هيفوتني كذا وليه يفوتك طب ولو فاتك تعزي مين في ايه هل تعزيه في مصاب الدنيا ولا في مصاب الدين يعني لو دنيتك راحت شوية ومحافظ على دينك أهم ولا لما دينك يروح وتقول لي أصلا دنيتي بقت عالية أصلا حققت مكانه حققت مكانه ودينك ضاع حققت مكانه وصنعتك ضاعت حققت مكانه وعلاقتك بكتاب ويبنا ضاعت حققت مكانه ومعادش لك علاقة بالله سبحانه وتعالى ما ليك عبادات وما ليك أخلاق هات مكانة وانت فقدت قيمك وانت رايح في الطريق كله عشان تحقق هذه المكانة في الدنيا والناس تهاني يقولوا ايه ده ربنا كربوا ان عاتب الله على التشاغل عن الدار الأخيرة وعاتب الله عن الجهل بالدار الأخيرة وحذر الله سبحانه وتعالى تحذير شديد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون أي أنكم ستعلمون أن هذا الذي تكاثرت ومن شغلتم به وتلهيتم به عن أمر الآخرة لا قيمة له وستعلمون أن علم الآخرة علم له قيمة عند الله سبحانه وتعالى ثم قال أنكم ليس معنى أنكم لم تعيشوا هذا، لم تفهموا هذا، لم تنشغلوا بهذا، لم تعطوا وقت لهذا، أنكم لن تعيشوه هتعيشوا هتعيشوا ثم قال ثم يتسألون يوم إذن عن النعيم وده معرض أنك أنت مش معنى أنك إنت سيبت سيبك ده كله بقى لا لا، اللي أنت انشغلت بيه ده بقى، أنت تسأل عليه يعني أنت تركت كل الدار الأخيرة وتركت ما هو مهم وتركت علاقتك بربك وتركت مستقبلك وتركت حياتك لأجل لا شيء عارفين باع دينه لأجل دنيا لا ده باع دينه ودنيا لأجل دنيا غيره للي هو ما استفدش أي حاجة أصلا فربنا شحاب يقول لك اللي انت بقى انشغلت بيه ده أنت هتحاسب عنه. أبو الهيسر بن التيان لما ضاف الصديق وعمر ضيفهم يعني فوضع لهم ماء بارد وتمر فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقال ثم لا تسأل إذن عن النعيم قال له أنت هتساءل عن النعيم النعيم الشيء اللي بيتنعم به الانسان الناس انشغلت بالنعيم وكل ما النعيم بيزداد والترف بيزداد كل ما انت يصعب عليك انك تتركه زي المدمن كده دايما نديلرز بتوع الهروين والكوكايين لما بيجي يدي للشباب في الاول بيديله ايه بيديله جرعة مجانية ومش هيبقى عنده مشكلة خالص ان هو يشرب مع اصحابه في فترة الاولية ببلاش بس هو لو ادمن خلاص ما عادش قادر يستغنى عنها ودي مصيبة الاستزادة في الدنيا الترف اللي هو تجد الشاب بيعيط ليه بتعيط ليه يقول لك اساس شاشك كسرت شاشة ايه اللي يعني ده انسانك تعيط ليه؟ عشان يصل الرفاهيات بيعاد عشان الرفاهية مش درورات ولا حاجات لا لا ده حاجة تحسينات التحسينات يعني حاجة في غاية الرفاهية وكل ما الرفاهية بتزداد والنعيم بيزداد كل ما قدرتك على التخلص او على الزهد فيها او على تركيها بتبقى أصعب وكل ما مساحة الترف بتزيد في المجتمع كل ما الفسق بيزداد وكل ما بيعرض المجتمع للفسق للفساد قال تعالى وإذا جدنا أنه لككارية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمرناهم بالطاعة طيب شمعنا قال أمرنا مترفيها زادوا المترفين بقى الحياة كلها ترف, ترف حتى أنك بتجد ان الناس بتنزل التحسينات ما كانت ضرورات اللي هو هيرمع عليها لو ما تصورتش هيبقى عندها مشكلة قوي لو ما تصورتش الناس بقى بقى عندها نوع من انواع الترف الزائد درجة انه هو مش قادر يتخيل انه هو يبعد عن اي شيء من مشا... ما... يا عامل ايه اللي ما يحصل ايه اللي يحصل انه في كثير من الاشياء اللي ممكن نتخلى عنها في حياتنا الترف الزائد ده والنعيم الزائد ده اللي انشغلنا به عن الدار الاخيرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ثم تسألنا يومئذ عن النعيم يعني هتسأل عن هذا النعيم الذي ذهبت تتلهى به وتنشغل به وتحققه وتبحث عنه طيب هل كل النعيم حرام لا النعيم مش حرام إذا كان نعيمك في طاعة الله تتقوى بها على طاعة الله فهو في خير من خير إلى خير نعمل ماله صالح لرجل الصالح لكن إذا كان نعيم يشغل عن الدار الأخيرة ويشغل عن مستقبلك ويشغل عن حياتك يشغل عن هدفك الذي لأجله خلقت ربنا سبحانه قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله ورزاك ذو القوة المتين يكون لك هذا هدفك إيه هدفك انك تحقق عبودية الله طيب ما لقيتش حد يساعدني قال له عبد على اصل شجرة وعبد ربنا ما لقيتش حد معي قال له ما تنشغلش عن هدفك ما لقيتش معي فلوس وقعد ربنا وانت في ايه ما لقيتش معي دولة وقعد ربنا وانت مستضعف ما لقيتش معي جماعة قال له امسك في اصل شجرة ما تنشغلش عن هدفك لا تترك هدفك طب لو انشغلت عن هدفك لأجل أشياء لا قيمة لها عند الله أحياناً بيكون تحصيل جزء من الدنيا لأجل الأخيرة أنا مش بعاردك في ده بس بقولك ما تنساش هدفك ويعرف إن كنت كل موقف همنعيشه هنتسأل تا ليه عادت القعدة دي وليه تكلمت الكلمة دي وليه بزلت المجود ده بزلت عشرين سنة من عمرك ليه عدت مع واحد 11 سنين من عمرك ليه أضلت في العلاقة دي 5 سنين ليه دفعت الفروج دي كلها ليه دفعت الوقت ده كله ليه عشان تحصل ايه قال ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم يعني هتتسأل عن انشغالك عن ما هو أهم وهتتسأل عما انشغلت به انشغلت بلايه بالدنيا تعالى بقى من اين اكتسب وفيما ماء انفقة تعالى على اليوم على يوم يوم على ساعة ساعة تعالى نتحسب على المجهود على النظرات والكلمات والسماع تعالى نتحسب على الودان عرفوا قالوا الجرودين لما شهدتم علينا اللقاء تعالى هتحسب على الجلد ده الجلد ده يمس ايه تلمس لي النهاردة عدت على ايه النهاردة وقعدت فين وكل حتى مساها الجلد يتحسب عليه كل خطوة ترى واحد بيسألك وضيق عليك في السؤال شوية بتحس انك انت تعبت لك ده غسلني عشان سألك سؤالين تلاتة بعض فحق لو انت كنت فين كنت في حتها فونية وعملت ايه عملت جزاويه عملت جزاويه اسئلة عادية خالص خلي واحد يتساءل عن عمره فيما افناه عن شبابه فيما قبلاه خلي واحد يتساءل عن مال من اين اكتسبه وفيما انفقه ثم لو يسألون ايوم عن النعيم معنى من معاني اللي ربنا سبحانه وتعالى انزله في كتابه الكريم يخوف المؤمنين ويخوف المشركين من ترك الانشغال بالدار الأخيرة ده خطاب للعالمين خطاب للمسلمين وخطاب للكفار خطاب للمسلمين لا تنشغلوا على الدار الأخيرة وخطاب للكفار لا تنشغلوا على القرآن ولا تدعوا أنكم عندكم ما هو أهم من الوحي أو من هذه الرسالة يقولوا بسمعش, بسمعش النبع السلام ليه مش فاضين للكلام ده فعاتب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء والله خالق البشر قال لأنهاكم التكاثر حتى زوتوا من مقابر لحد ما مات وهو بيتكاثر يتكاثر في الأموال والأولاد يتكاثر في التفاخر يتكاثر في المناصب يتكاثر بيزود حتى أن أصبحت الزيادة هدف يعني يفهم أن الإنسان ممكن يحاول يستزيد في شيء معين في مرحلة معينة في وقت معين لأجل, إيه؟ لأجل هدف لا لا أصبح التكسر هو الهدف حتى مات على ذلك أو حتى مات قلبه فأصبح يذهب إلى مكان العزة والعبرة ولا قلب ليه مشغول خلينا نختم بهذا مش عايزين قلوبنا تنشغل عن الدار الأخيرة لدرجة أن احنا على العزة والعبرة والآيات حياة خطواتك الأولى في طريقك إلى الله